نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْقِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبٍ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا وَلِكُلِّ جَعَلْ لَا مَوَالِيَ لا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وََّذينَ عَقَدَت أَمَانُكُم فَآتُهُم نَصبَهُم إِ اللهَّه كَانَ عَلَ كُلِّ شَيئٍ شَهِدَا الرجَالُ قَوَّامُونَ عًَاِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهَّهُ بَعْضَهُم عَى بَعْض وَ بِمَا وَبِمَا أَم فَقُ فَ الصَّالِحَاتٌ قَانِتَةٌ حَافِضَاةٌ لِغَيبِ بِمَا خَافِظَ اللَّ وَل تِي تَخَافُونَ نُشُزٌَ فَعضُهُ وَهجرُهُ وَحجُرُهُ فِيمَضَاجِع وَبّرِبُهُ فَإِنَّ طَعنَكُم فَلَا تَبِغُوا عَلَيْهَِّ سَبِيلَ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 إن الله كان عليماً خبيراً